ان لا ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهل نفعا بالناطية ناطية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب